فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ آيَةٌ إِنَّ لَنَذَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الظَّالِمِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ثُمَّ الْقَوْمُ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَأَصْيَاهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ الشَّحَرَ تَاسِجِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آتَاكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُقَطِّعُ عَنْ ان اجيئكم واارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضرر اننا الى ربنا منقلبون ان نأمل ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين واوحينا الى موسى انصر عبادي يا انكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإن ما لجميع حذرون فأخرجناهم ثَنَاتٍ وَأُنُنٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ